أن يتوجه إلى ويرفع يدي إلى السماء الدنيا إلى السماء يقول يا رب يا رب كل ذلك على أمن الله سبحانه وتعالى في السماء وعندما جاء بعض الصحابة وهو معاوية ابن معاوية السلمة رب الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الأمر الجارية وما حصل من رضي الله عنه فقال له ويتم بالجارية. فقال لها أين الله قالت في السماء قالت ومن أنا قالت رسول الله قالت حقيقة فأنها مؤمن فانظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي فأل هذه الجارية هذا السؤال وجعله إيش دليل على إيمان هذه الجارية بعض الناس ربما يقول هذه الأسئلة من المحدثات شدية هذه الأسئلة لابد أن لا نسألها من الأصل ولكن هذا كلامهم باطل لابد أن نتعلم أن الله عز وجل الذي خلقنا والذي رزقنا هو في السماء الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع من القرآن الكريم بذت ربنا تبارك وتعالى لنفسه الاستواء على العرش الرحمن على العرش استوى ولكن كيف استوى لا نعلم الأمور التي لم يرد فيها نص من القرآن ولم يرد فيها نص من السنة لا نخوض فيها وإحياء أبنائي لا نخوض فيها الله عز وجل الذي خلقنا والذي رزقنا والذي يحيينا والذي يميتنا الله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات السبع وخلق الأرض والأنهار هو وحده المستحق للعبادة فما حق الله عز وجل علينا الله تبارك وتعالى له حق علينا وحقه علينا تبارك وتعالى أن نعبده ولا نشرك به شيئا أحسنت أحسنت المعنى لا نشرك به شيئا أي لا نتخذ معه لا ولا شريك ولا حبيب نعو شيء أن نعو أن نجعل العبادة خالصة لله تبارك وتعالى والعبادة مبنية على أصليهم إن شاء الله تعالى نأخذ الماسي بعد ولكن يجب أن نفهم أن العبادة أن الدعاء أن الحيث أن الزبخ أن الندر كل ذلك لله تبارك وتعالى اوعى واحد جاي يحلف بحياه امي او بحياه ابي او بحياه جدي كما يقال عند العاميين والختمه او يقال مثلا وال والنعمه او يقال مثلا وال او باللي عند اقوال المصريين كل ما اتكلم اقول ويشاي فلان ويشاي بتمجان كل هذه الايمان باطل كل يمين دون الله عدل باطل لا تحلف باسم الله اذا حلف شخص على عبد لا تقول النبي والحلف بالنبي هذا دارج على لسان المصريين وهذه وسوبه نشاء عليها الصغير وارم عليها الكبير وفي بلادنا مصيرة الأخ... أيضا في بلادنا هنا فلسطين والحلف بالأمانة كل ما يقول بالأمانة وأمانة وما شار أو الحلف بالشهداء والحلف بالأموات وغير ذلك فلا نحلف إلا بالله عندكم في المغرب الحب لنا جبتها والخبز <تصفيق> يقول النعمة الشريفة ها يقول النعمه الشريفة. كل هذه ماشي ايمن لا نحبس الا بالذاهر هي وحق هذه النعمه وهات ال... وحياه يحط ايده وايش فيد الثاني اا آه... اول نبي او, أو هذه كنا يا, يا ابنائي الاعزاء كل هذه الايمان ايمان باطل الحلف غير الناشر لتنافع. لأنك تحلث بهذا المحرف أي تعظمه وتقدره وتعطيه إيش حق من حقوقك الرب تبارك وتعالى ولذلك يأتي السؤال التالي وهو لماذا خلقنا الله تعالى الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون أي وحدون أي نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة ونعترف له بألوهيته وأنه تبارك وتعالى وحده المستحق لهذه العبادة وأنه سبحانه وتعالى الخالق وكما أنه سبحانه وتعالى الخالق الراضق المحي المميد كما أننا نقر له سبحانه وتعالى لهذا التوحيد نقر له سبحانه وتعالى بأنه وحده المستحق للعبادة وأعظم ما أوجده الله عز وجل علينا هو التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بالتوحيد وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله ومعنى هذه الكلمة الطيبة أي لا معبود بحق إلا الله لا معبود بحق إلا الله لذلك يجب علي كيف نقول بحق لأننا يقولنا لا معبود إلا الله يمشي الحال بماذا قالوا العلماء بحق وما الدليل على قولهم بحق هاتي عبد الله لو عندك إجابة الله يرضى عليك يرضى عن الحضور جميعا نعم طيب انا يعني لك الامر اكثر الحضور عندما نقول معنا لا إله إلا الله الإله معروضة بحق إلا الله الآن القبور التي يدعوها الناس من دون الله كقبر البدني يسيد أفلال يسيد علان وما شابه هذه القبور الناس يعبدون الى هذه الامور وادعونها من دون الله الا يعطونها شيئا من الالوهيه والربوبيه بدون حق ولا يعطون حق يعطون حق يجعلوا لها يجعلوا الها او يجعلوا الها آله آله. آله يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى ولكن هل هذه الالهه التي يعبدونها من دون الله هل هي آلهة الحق أم آلهة باطل آلهة باطلة آلهة باطلة ولكن من هو الإله الحق الله عز وجل هو الإله الحق لذلك كيف نقول ألا نعبوض بحق إلا الله لذلك كما جاء في كما جاء في الآية الكريمة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وكما جاء فيه الحديث المتفق على صحته الحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له يا معاذ إلى آخر إني يا معاذ يا معاذ قال يباك وسهبيك رسول الله قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فهذا هو حق الله عز وجل علينا فكل هذه الآلهة وقبر البدري وقبر الحسيد وقبر الشافعي وقبر النساعي وعبد القادر الجيلاني وغيرهم وغيرهم من القبور التي يدعى أصحابها من دون الله عز وجل هي جعلها هؤلاء الذين يدعونها من دون الله آلهة ولكن من هو الإله الحق الذي يؤدد ويدعو ويتضرع إليه وبيده النف وبيده الخير وهو الذي يجب علينا جميع المنافع وهو سبحانه وتعالى الذي يدفع عنا الضر وإذا مرضنا فهو الذي يشفينا يرفع عنا الأمراض ويرفع عنا الاتلاء ويمدنا ويرزقنا ويحينا الله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة لذلك نقول في معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله لا معبود بحق لا في الأرض ولا في السماء إلا الله تبارك وتعالى وطبعا سيأتي معنا إن شاء الله في الدروس المقبلة تفصيل في كثير من مسائل التوحيد وفي مسائل الاعتقاد وبدأنا بهذه المسائل معكم في التوحيد من بعد البدء الأهم ثم المهم وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من أول يوم من أول يوم دعاهم فيه إلى الله دعاهم إلى التوشيد الخالص دعاهم إلى أن يوحدوا الله فلذلك لا بد أن نبدأ دعوة لأن من بدالة أو من أول نحبة الدعوة إلى التوحيد وكل دعوة لا يبدأ أصحابها بالتوحيد الخير من تبارك وتعالى فليعلم أن هذه الدعوة وهذا الطريق فيما في طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصل اللهم على جميع محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا ونفع الله بنا وبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته